على الإرهاب ثار الله الحسن وحس ثار الله النهار الله الحسن وحسن الله النهار الله النهار الله الله النهار الله شعب التضحيات احنا الجبال لا صحنا شعب التضحيات احنا الجبال لا صحنا ليش الله على الله يا الله على الله Qual relâng u Yes Bu our station, Wallin Ie. oker 상ya will McC Yeswel, Ie, Trustee Regard its Этот tamaer, Wallin Ie. Bonh老, bei Tal, Hu isim interacted with Ö Your income became less likely En this iPad, we غيرتنا من ابو اليمه من عباس ابو الهمه غيرتنا من ابو من عباس ابو الهمه الله على الارهاب دار الله عز الله حسن وحس يا الله ارفع دار الله حسن وحس يا دار الله شعب التضحيات احنا نهد الجبال لو صحنا شعب التضحيات الله على الامه يا ليكو انصار الله على الامه علي الصغ انا يا ام الحمام لا استيقظ كل مواقفنا وحسين دار الله من غيره تعالى صغنا انا يا ام الحمام لا استيقظ كل مواقفنا وحسين دار الله لو شد العزم بينا يا عيد الكناوين دو نصير نسحقهم كل <سؤال> موقع ندمرهم دو نصير نسحقهم كل موقع ندمرهم ايو تلكو نار الله على الارهاض نار الله نار الله تحسن وحسين نار الله اظهر الله анва حس الله شعب التضحيات احنا هدت جبالنا صحنا شعب التضحيات احنا هدت جبالنا صحنا ليش كان صار الله على الهمه قام الله يا دكان صار الله على الهمه قام الله اا امن يا وطنا عدنا على الهمه قام الله رجال الموت من طينت على اثوه شمط الشار من طينه علي ثوا <مخلّا> نخلى الشاشمط الشاد شحت كربله وطفها والان صار موقفها <تصفيق> شحت كربله وبابا اللي عم صار موقفها <سؤال> ايو دار الله على الارهاب دا صار الله <لحزن> حسن وحسد الله الله صار الله حسن <لحسن> يا نصار الله شعب التضحيات احنا نهد الجبال لو يا نصار الله على المهاب دام الله يا نصار الله على المهاب دام الله بعزم لو يبعزم الله وأئمتنا حالة الأوحاب دار الله نهجهم تمضي عزتنا ناساً وحسين دار الله للمذهب وحوزتنا ولجل وحدتنا للمذهب وحوزتنا ولجل وحدتنا سيوفن وصير بالتارة بيد المهدي أنصارة سيوفن O S Ali Rahaq O S Ali I Sum O S Ali Y Cinatada صحنا bil ta fazhi ateha, hini 어디 miserable luck O Sala Shita bil ta fazhi etha ha, hini Алti Gzaf I Baza سام الله من حسين وبصبره حسين دار الله اي ملاحمها خذ من حسين وبصبره <عجل> حسين دار الله, الله, حسين <عجل> دار الله من ثوره العشرين من النجب الصدر من ثوره العشرين من النجف و تصدرين يرد شعلان بفعاله و المقوار و الفاله ايود الكون دار الله عل الالهاب ذوه عل الاللهاب ارهاب دار الله الحزن و حسين دار الله ارهاب الله الواحس يا نهار الله شعب التضحيات لحن هز الجبال لو صحنا شعب التضحيات لحن هز الجبال صحنا ليش الله على المهاب الله ليش الله على المهاب دام الله عزمنا ما انكسر الله على الظالم ابد من الله في عزمنا من كسر هايها على الظالم أبدا منبو على, من على زمرة بني سفيان الرضع من فهد الشيطان على زمرة بني سفيان الرضع من فهد الشيطان هاي أبناء العراق رطعوا حكم كفار الكون دار الله على الإرهاب دار الله الهندسة الصوتية والتوزيع حسين الزهيري حسين الزهيري, حسين الزهيري.